ك فيها جبال حين تريحون وحين تسرحون فتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الألفوس إن ربكم لراوف الرحيم والخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء كن به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 الذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا وتستخرجوا منه حليتًا بسونها، فترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا منه. ضَلَّهُ وَلَعَلَّكُمْ تَشْقَوْنَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنبَتَ هُنَاكَ سُهُولًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَذِكْرٌ فَمَن يَخْلُقُكُمْ كَمَن لاَ يَخْلُقُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا عَدَّتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن يكون سيئون وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون إلهمكم إله واحدا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي والسلام ما كنا نعمل من سوء السمّ والمتكبرين، وقيل للذين التقوا ماذا أزل ربكم؟ قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولن دار المتقين جنّاً.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 قالنا لشيء إذا أردناه أن قولا له كون فيكون والذين غا جرو في الله من بعد ما ضلوا لنقول في الدنيا حسنة أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صدقوا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالذُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ يَفْعَلُونَ رَبُّهُمْ مِنْ صَوْفِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْلَمُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ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 اضطروا فإليه تجأرون ثم إذا كشف اضطروا عنكم إذا فريكم منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وَإِذَا خُنَّهُوا تاللهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَن يُفْعَلَ مَا يَفْتَرُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في الطراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله مثل الأعلى ما هو العزيز الحكيم ظلمهم ما ترك عليها كذب أن لهم الحسما لا جرما أن لهم النار وأنهم مفرطون ترى لقد أرسلنا إلى أمة من من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان فَهُوَ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 ذٰلِكَ ٱثْبَاتُ مَنَوَّتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا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 يا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك آية لقوم يتفكرون وَكُنْتُمْ مَّا يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ لِّيَعْمُلَ عَمَلًا كَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنِ الَّذِينَ فضلوا فبِهِم عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم فَضَرَّ لَهُم مَثَلُ وَجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدَكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُنَّ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَل يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أفاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال واجعل لكم سرابيل تقيكم الحر لَ تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم وَمُلْكُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا أُرِئَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ مَا كَانُوا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 أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ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 ولا تكونوا كالتي نقضت عهدهم من بعد قوته ان كف كن تتخذون ايمنكم دخلا بينكم ان تكون امه ان تكون امه هي اربا من امه انما الله به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 تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عاد الله باقا ولنجزينا الذين صدروا اجرهم دي احسن ما كانوا يعملون من عمل صالح من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيي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 قلبوه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدر الفعلهم فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم ذلك لأنه مستحب الحياة الدنيا على الآفرة وأن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 ويجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطبئنة يأتيها رزقها رودا من كل مكان فكفرت بأنعم الله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 اَمَّا يَضطرُّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْأَلْسِنَةُ كَذِبًا هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَاجَرُوا حَرُمَ مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَّ يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا الصّوم أبجالا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قادت لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأن عميد تبعه واداه إلى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنة وإنه شرت ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين.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 في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين